الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله. أشهد A shadow. أشهد أن محمد رسول. Al-salam Thank <laughs> you.